فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه إن وافقه غيره فهو المتابع إن وافقه غيره فهو المتابع بعدين. وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد نعم. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار نعم. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث أو ثبت المتاخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف قلتم حفظكم الله تعالى الاحتجاج بالحسن وحكم زيادة الثقة وتعريف الحديث الضعيف السؤال السابع عشر هل الحسن ملحق بالصحيح في الاحتجاج به عند المحدثين وهل زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة أو مردودة وما هو الحديث الضعيف الجواب الحسن بقسميه ملحق بالصحيح في الاحتجاج به وإن لم يلحقه رتبه وزيادة راوي الصحيح والحسن اختلف في حكمها فقال قوم بقبولها مطلقا وقال قوم بالتفصيل في الزيادة فتقبل إذا لم يخالف من هو أوثق منه وترد إن خالف وهذا أرجح القولين والحديث الضعيف هو الذي لم يتصف بشيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعه سبق المرة أن الحديث الحديث المقبول هو أربعة أنواع, أنواع الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره والحسن بقسميه الحسن لذاته والحسن لغيره ملحق بالصحيح في الاحتجاج وين نقص عنه رتبة ومعلوم أن أن الصحيح لغيره مقدم على غيره ثم الصحيح لذاته أولا ثم الصحيح لغيره ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره وكلها يحتج بها وكلها يعمل بها ولكنها متفاوتة أما زيادة الثقة فزيادة الثقة فاختلف العلماء فيها منهم من قال انها تقبل مطلقة ومنهم من قال تقبل إذا لم يوجد ما يخالفها يعني من من, من, من من هو أوثق منه يعني فإذا إذا صارت حصلت المخالفة فإن يعني ما يعني فيه فيه القوة وفيه هذا هو المقدم وزيادة صحيح قلنا وزيادة, وزيادة رأى الصحيح والحسن اختلوا في حكمها فقال قوم بقبولها مطلقا وقال قوم بالتفصيل في الزيادة فتقبل إذا لم يخالف من هو أوثق منه وترد إن خالف وهذا أرجر تقبل إذا لم يخالف من هو أوثق منه وترد إذا خالف وقال بعضوه العلم أنها إذا كانت زيادة فإنها تقبل إذا كان زيادة في الحديث قالوا لأن هذه بمثابة الحديث المستقل بمثابة الحديث المستقل نعم. والحديث الضعيف هو الذي لم يتصف بشيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن هذا تعريف الضعيف لم يكن فيه شيء من صفات صحيح ولا من صفات الحسن نعم المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر السؤال الثامن عشر عرف المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر مع التمثيل ومن فرق بين الشاذ والمنكر الجواب إذا قال فراو الصحيح والحسن بزيادة أو نقص من هو أرجح منه فالراجح يسمى المحفوظ والمرجوح الشاذ فتعريف المحفوظ هو ما رواه الأوثق مخالفا لمن هو دونه من الثقات وتعريف الشاز ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه مثال ذلك ما رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو اعتقه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له وتابع ابن عيينة على وصله ابن, جلي ابن جريج وغيره وخالفه محمد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عسجة ولم يذكر ابن عباس قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى أي والشاذ حديث حماد بن زيد وإذا وقعت المخالفة من الثقة للضعيف فالراجح يقال له المعروف ومقابله المنكر فالمعروف هو ما رواه الثقة مخالفا للضعيف والمنكر ومراه الضعيف مخالفاً الثقات مثال ذلك مراه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بالتصوير ابن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العزار بن حريث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة قال أبو حاتم هو منكر لان غير حبيب من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا وهو المعروف والفرق بين الشاذ والمنكر هو ان بينهما عموم وخصوص من وجه أن بينهما عموما وخصوصا من عموما وخصوصا من وجه يجتمعان في اشتراط المخالفه ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقه او صدوق والمنكر راويه ضعيف بعد هذا المحفوظ المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر هذه أنواع أربعة أنواع من الأنواع التي تدخل في علوم الحديث والمحفوظ هو الذي يرويه الأوثق مخالفا الثقة وعكسه الشاذ الذي يرويه الثقة من منه أوثق منه الذي يرويه الثقة مخالف من هو أوثق منه وهو من صفات المتون يعني حديث شاذ حديث مشهوء حديث محفوظ يعني هذا من صفات المتن ويرجع ذلك إلى ما, إلى, إلى ما يحصل في الاسناد وقد ذكر الحافظ بن حجر له مثالا وهو حديث حديث الذي فيه أن أن رجلا توفي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن له وارث إلا أنه ترك يعني مولا هو اعتقه يعني عتيق عتيق يعني مولا من أستل الذي حصل له العتق ومعلوم أن الميراث الذي ثبت هو للمولا من أعلى وهو المعتق الذي له الولاء وقد قال عزيزان الولاء لمن اعتق قال في بريرة الشرط عليه فإن الولاء لمن اعتق وأما المعتق فإن هذا انعم عليه وحصلت له النعمة وأما المنعم فحصلت منه النعمة فيرث من اعتقه إذا لم يوجد له من يرثه من قبل النسب وأما الإنسان الذي حصل له العثق فحصل له النعمة من المعتق فلا يكون وارثا ولكن هذا الحديث يفيد بأنه اعطي المال ومن العلماء من قال إنه أعطيه طعمة لا اعطيه على سبيل الميراث لأنه ترك الرسول أعطاه إياه على أنه طعمة لكن الحديث يعني في إسناده عوسجة وعوسجة هذا كل فيه والحافظ بن حجر قال فيه في التقريب ليس المشهور مشهور وقد وثق ليس من وقد وثق والحديث ضعف الشيخ الألباني ذكره في الإرواء وضعفه بسبب يعني عوسج هذا وهو عند الألباني برقم 1669 1669 وكذلك أيضا رواه في المسند رواه الإمام الحد في المسند وهو برقم 1930 وثلاثين فماذا يوجه يعني كون الحافظ رحمه الله يمثل بهذا وقد ذكر في تهذيب في التهذيب ونريد أن نقرأ ما كتبه الحافظ في التهذيب عن عوسجة لأن كلامه فيه يدل على أنه يعني ليس يعني يدل على روايته ليس ليس واضحة. ثم وقد ذكر أيضا أنه خرج اصحاب السنن وليس عندهم إلا هذا الحديث الواحد. ليس له في السنن إلا هذا الحديث الواحد. ولكن الذي يصلح أن يمثل به هو ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاه في صلاة الكسوف وأن وأنه قد جاء وهو المحفوظ أن كل ركعه فيها ركوعان وقد جاء في بعض الروايات كل ركعه فيها ثلاث ركوعات أو أكثر من ذلك فإذن الركوعان هي المحفوظة لأن هؤلاء الذين يعني جاء عن عن روات أوثق من الذين يعني روا يعني هذه الزيادة في ثلاث ركعات أو اكثر ثلاث ركعات يعني فيكون ثلاث ركعات فما هذا شاذ وهو في الصحيح ورجال ثقات لكنه ثقة خالفه من هو ثق من الذين روا ثلاث ركعات الركعه واحدة أو أكثر يعني هم ثقات ولكنهم خالفوا من هو أثق منهم فهذا هو الذي يصلح ان يقال فيه محفوظ شاد لأن رواية ركعين في الركعة الواحدة هذه محبوظة وهي التي عليها العمل واما ثلاث ركعات فهذه شاذة لا يعمل بها وهي ورجالها ثقات وهذا الذي ينطبق مع التعريف مخالفة الثقة لمن هو أثق منهم مخالفة الثقة لمن هو أثق ليس وكذلك الحديث الذي فيها افلح وآبيه صدق وهو في الصحيح فإن الرواية التي فيها افلح وآبيه صدق هذه شادة والرواية التي فيها افلح إن صدق هي المحفوظة ويعني هذه الرواية التي فيها أفلحة أن صدق رجال value ولكن ثقة وخالفة منه وثق من ثقة خالف منه وثق من تمثيل الحافظ الحجر بهذا يعني ليس الواضح ليس الواضح من جهتي أن أوسج في الطريقين وهو متكلم فيه وليس له في السنن الاربعه كلها إلا هذا الحديث الواحد وجدتم نعم, نعم. أوسجة المكي رمز له بالأربعة مولى بن عباس روى عن مولاه بن عباس مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو اعتقه فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه وعنه عمر بن دينار قال البخاري لم يصح حديثه وقال أبو حاتم والنسائي ليس بمشهور وقال أبو زرعه مكي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات أخرج له هذا الحديث الواحد نعم قلت قال عبد الله بن حجر رحمه الله طريقته يعني عندما ياتي بالتراجم في تهذيب التهذيب ينقل عن المزي ثم الزيادات التي اسي بها يبداها بقوله قلت ثم قال فاذا قال قلت فما بعدها من كلام الحجر ليس في تهذيب الكمال للمزي وما قبل قلت هذا ما ماخوذ باختصار من تهذيب الكمال للمزي نعم قلت قلت قال عبد الله بن محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الحديث الفقهاء على خلاف حديث عوسجه هذا إما لاتهامهم عوسجه فإنه مما لا يثبت به فرض ولا سنة وإما التحريف في التأويل وإما النسخ وذكره ابن عدي في الكامل وقال عند ابن عيينة عن, عن عمر عن عمر عن عن ابن عباس عدة أحاديث وقال الذهبي هو نكرا انتهى نعم نعم يعني هذا كلام يعني في كلام الحاجر فيه ومعلوم أن يعني أنه مثل هذا يعني تصحيح حديثه يعني غير واضح ثم أيضا كونه في نفس للمحفوظ والشاذ. وكل الطريقين جاءت من طريق عوسة جا كل الطريقين التي هي قال إنها محبوطة هي طريق الشادة من طريق عوسة جا ومعلوم أن أن الثقة أن الشاذ ما خلى الثقة منه وتق منه وهذا توثيقه يعني ما حصل إلا من بعض يعني من حصل من أبو زرعة هو ذكره في ذكاد ولكن البخاري قال لم يصح وكذلك قول يعني ابن قتيبة أن على خلاف يعني هذا الذي جاء في حديثه ولكن الذي يبدو ويظهر يعني أن التمثيل المطابق للتعريف هو الذي ذكرته عن يعني في ما جاء في صحيح مسلم من زيادة الركوعات الثلاثة على الركوع زيادة الركوعات على الركوعين وكذلك أفرحوا به إن صدق هذا هو الذي في ثقة خالفة خالفة هو ثقم أما هنا ما فيه إلا كل الطريقين ما فيه إلا عوشجة ما فيه ثقة ولا أوثقة ليس فيه ثقة ولا أوثقة فلا أدري وجه يعني هذا إيراده يعني, يعني هذا المثال نعم إذا وقعت المصالفة من الثقة للضعيف فالراجح يقال له المعروف ومقابله المنكر نعم إذا وقعت الثقة من المخالفه من الضعيف بثقة، فالمعروف يقال له ففف الراجح يقال له محض، يقال له معروف، والآخر يقال له منكر المنكر الذي فيه ضعيف، والذي في الثقة يقال له معروف. نعم. ومثاله مراهم ربيحات من طريق حبيب بالتصلب حبيب من الزيات عن أبي ساق عن العزال بن حريث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام وقال الضيف دخل الجنة قال أبو حاتم هو منكر لأن غير حبيب من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف نعم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني حبيب بن حبيب الزيات أخو حمزة بن حبيب الزيات يعني إن أنه رواه وكان يعني متصلا يعني يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ان غيرهم من وثق منه غيره من غيرهم من اثقات رواه ولكنه موقوف ولكنه موقوف لم يصل الى الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى هذا فهو ضعيف يعني لم يصح لانه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ثبت موقوف انا قلنا انه على مقال أنه ثبت يعني موقوفا ومن المعلومة للحجة أن ما هي يعني بما يثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم وبعده والفرق بين الشاذ والمنكر هو أن بينهما عموا خصوصا من وجه يجتمعان في اشتراط المقالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف بين الشاذ الذي هو مخالفة الثقة لمن هو ثقنه والمنكر لمخالفة الضعيف لمنه وثق منه عموم الخصوص من وجه يجتمعان في أن كل من فيه مخالفة يجتمعان اشتركا في أن فيه مخالفة ولهذا عموم عموم يعني اشترك فيه وهو حصول المخالفة واشترط المخالفة في كل منهما ويفترقان في أن الثقة بشأن الشاد ثقة خالفه ثقة ثقة هو منه. خالفة هو لقنن وذاك خالفة ضعيف خالفة ثقة وذاك ضعيف خالفة ثقة إذن اتفق في يعني في حصول المخالفة وانفرد احدهما الذي هو الشاهد بكنذونهم بأن المخالف ثقة والثاني بأن المخالف ضعيف الذي هو حديثه منكر. الذي هو مقابل المعروف وهذا هو معنى قول عموم وخصوص من وجه اتفق في شيء وانفرد كل واحد معنى الاخر في شيء لأن, لأن الشاذ انفرد بان صاحبه ثقه ولكن انفرد بأن صاحبه ضعيف وأما العموم الخصوص المطلق فهو الذي سبق ان مر بنا الفرق بين الخبر والحديث وان الخبر يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط فبينهما عموم خصوص مطلق اجتمع الحديث والخبر في أن كل منهما يقال له اجتمع الحديث والخبر بانه يطلق عليهما خبر وانفرد الخبر بانه يطلق على ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل الانفراد من أحدهما أو التفرد من أحدهما المخالف من أحدهما، وأما الوجه فهم كل واحد منهم فرض بشري، والعموم خص المتوقع فرض أحدهما علاقة. نعم. المتابعة السؤال التاسع عشر ما المراد بالمتابع والمتابع بفتح الباء وكسرها؟ وما الفرق بين التابع والشاهد للفرد النسبي وما هي أقساب المتابعة مع التمثيل وما هو الاعتبار الجواب المتابع بفتح الباء هو الفرد النسبي إذا تبين بعد البحث أن غيره قد وافقه وذلك الغير الموافق هو المتابع بكسر الباء ويقال له التابع فتعريف التابع هو ما وجد بعد البحث موافق للحديث الذي يظن أنه فرض نسبي في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط بشرط اتحاد الصحابي في الفرض النسبي وموافقه فإن, كان فإن كانت الموافقة للحديث في غير الصحابي الأول فهو الشاهد للفرد النسبي فالفرق بين الشاهد والتابع اختلاف الصحابي في الشاهد واتحاد واتحاده في التابع وتنقسم المتابعة إلى قسمين متابعة تامة ومتابعة قاصرة فالتامة ما حصلت الموافقة فيها للراوي نفسه والقاصره هي ما لم تحصل للراوي نفسه وإنما حصلت لشيخه فمن فوقه مثال المتابعة التامة والقاصره مروا الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفصدوا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العده ثلاثين فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية فرده به عن مالك. فعدوه من من الفرد النسبي لأن أصحاب مالك رواه عنه بهذا الاسناد بلفظ فإن غم عليكم فقدروا له لكن وجد للشافعي متابع وهو عبد الله المسلمة القعنبي أخرجه البخاري عنه عن مالك كذلك وهذه متابعة تامة ووجد له أيضا متابعة قاصره في صحيح ابن زيد من الرواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر فأكبلوا ثلاثين ومثال الشاهد ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء كما تقدم في المتابعة قريبا وتتبع الطرق في الجوامع والمسانيد وغيرها لمعرفة هل هناك تابع أو شاهد للحديث الذي يظن أنه فرد نسبي يسمى الاعتبار عند المحدثين فتعريف الاعتبار هو تتبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرد نسبي ليعلم هل له متابع أو لا نعم المتابع والمتابع المتابع هو الفرد النسبي إذا تبين بعد البحث أن غيره قد وافقه وذلك الغير الموافق له هو المتابع يعني الفرد ال ال ال فيه عندنا فيه متابع ومتابع وفيه وفيه تابع وشاهد وفيه تابع وشاهد فال النسبي الذي يعني جاء يعني في أثناء الاسناد يعني مما يظن أن الراوي تفرد به فإن ووقد يعني وقد جاء وقد وقد روى يعني جماعه من العلماء جماعه من المحدثين من طريق اخرى ويظن ان يعني ذلك الامام والراوي انفرد عن غيره بعد البحث وجد انه ما وجد له ما يؤيده ويساعده وذكر في الحديث اذا يعني إذا عليكم فاكملوا فاكملوا, عدة فأكملوا شعبان ثلاثين وقد جاءت الرواية الأخرى يعني عن, عن غير ذلك الطريق فقدروا له فظن أن الشافعي فرد بذلك الذي هو, الذي هو قدر ثلاثين لكن وجد له متابع وجد له متابع وهو أنه جاء في صحيح البخاري الحديث من طريق أخرى وفيه فقدروا له فأكملوا ثلاثين فأكملوا ثلاثين فإذا صار هذا الفرد الذي يقال له نسبي ويظن أنه ليس له يعني ليس له ما يؤيده وجد له متابع فصار يعني تايد به وصار يعني هذا الحديث أو هذا الذي جاء في صلب خاري متابع لما, متابع لما جعل الشافعي أنه رواه فقد وجد له متابع وهو عبد الله النشمي القانبي الذي يعني جاء عنه ان الحديث في شعبان فصار شعب 30 فصار متفقا مع اذا صار هذا متابع ومتابع يعني هذا هذا المثال فيه متابع ومتابع المتابع المتابعه روايه الشافعي التي قلنا انها قرد النسبي والمتابع روايه عبد الله محمد عبد الله من هذا اسمه القعنبي الذي التي هي صارت متابعة لرواية الإمام الشافعي. نعم. مش بعده؟ موجود له متابعة قاصرة. لا. ص... لا قبل. الفرق بين المتابع والشاهد. نعم. الموافق للحديث غير الصحابي الأول هو الشاهد للفرد النسبي. يعني المقصود أن أن أن المتابعة تختص بما فيه التحدي الصحابي الصحابي متحد ولكن يوجد طريق أخرى تصل إليه فهذه يقال لها متابعة وأما إذا كان الحديث جاء ما يؤيده وما يدل عليه ولكن عن طريق صحابين آخر فإن ذلك يقال لها الشاهد يعني رواية الطريقه الثانيه لجاء صحابين آخر يقال لها الشاهد والطريقه التي التي جاءت متابعة لما يظن أنه فرد النسبي اتحد فيها الصحابي فإذا التابع المتابعة والمتابعة تختص بما, بما كان الصحابي فيه واحدا وأما الشاهد فإنه يكون يعني من طريق صحابي آخر يعني يشهد لذلك الطريق الذي جاء يعني طريقا قبله و... فجاء طريقان طريقان في كل واحد منهم صحابي فهذا يقال له الشاهد شاهد الحديث الأول الذي كان يظن أنه يعني فرد النسبي نعم المتابعة قسمان متابعة تامة متابعة قاصرة نعم المتابعة قسمان متابعة تامة وهي الذي موافقه للش... للراوي موافقه للراوي نفسه وأما يعني متابعة من... من... من شيوخه يعني تتصل بشيوخه ما تتصل به هو نعم المثال نعم مروا الشافعي عن مالك عبد الله بن دينار عليه بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه من الفرد النسبي لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإثناد بلفظ فإن غم عليكم فقدروا له لكن وجد للشافعي متابع وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي أخرجه البخاري عنه عن مالك كذلك وهذه متابعة تامة نعم ووجد له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبي محمد بن زيد عن جديه عبد الله بن عمر بلغة فأكملوا ثلاثين نعم ما مر على الشاهد نعم ومر ومثال الشاهد ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عنه بن عمر سواء كما تقدم في المتابعة قريبا يعني فيه ذكر الثلاثين يعني هذا الشاهد فيه ذكر الثلاثين وذلك الذي فيه متابعة فيه ذكر الثلاثين فإذا صار يعني فيه يعني طريقان يعني فيما يعني يكون في الاتحاد الصحابي يكون صحابي واحد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 هو تتبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرد نسبي ليعلم هل له متابع أو لا يعني هذه الهيئة وهذه الطريقة أو هذا البحث الذي يبحث فيه للفرد النسبي هل له متابع أو شاهد هذه العملية يقلها الاعتبار يعني فتعريف الاعتبار هو تتبع الطرق لمعرفة هل لهذا الحديث الذي يظن أنه, الذي أنه فرد نسبي؟ هل له متابع مع اتحاد الصحابي أو شاهد مع اختلاف الصحابي لا. تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به المحكم ومختلف الحديث وماذا يعمل عند التعارض سؤال العشرون عرف المحكمة عند المحدثين وما المراد بمختلف الحديث عندهم مع التمثيل ومن من العلماء صنف في مختلف الحديث وماذا يعمل عند تعارض الأحاديث المقبولة وهل معارضة الضعيف للقوي تؤثر أو لا الجواب المحكم عند المحدثين هو الحديث المقبول إذا سلم من المعارضة وأمثلته كثيرة والمراد بمختلف الحديث عند المحدثين الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما ومثاله حديث لا عدوى ولا طيارة ما حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض وجه الجمع بينهما هو أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لعدائه مرضه وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب وممن صنف في مختلف الحديث من العلماء الشافعي وابن قتيبه والطحاوي واذا حصل تعارض بين حديثين مقبولين فمصير اهل الفن هذا فمصير أهل هذا الفن عند ذلك الف الجمع بين مذلوليهما إن أمكن كما في مختلف الحديث وإن لم يمكن الجمع بينهما بحث عن التاريخ فإن عرف فالمتأخر ناسق للمتقدم وإن لم يعرف التاريخ بحث عما يرجح به أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمدن أو بالإثنات فإن وجد شيء من ذلك قدم الراجح على المرجوح فإن لم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح توقف عن العمل في الحديثين هذا إذا كان المتعارضان قويين فإن كانت المعارضة من الضعيف للقوي فلا عبرة بها لأن القوية لا تؤثر فيه معارضة الضعيف نعم أولا عرف المحكمة عند نعم المحدثين نعم المحكم عند المحدثين نعم والمختلف المحكم عند المحدثين هو الحديث المقبول الذي ليس له معارض يعني وهذا كثير جدا يعني كون حديث يعني جاء عن رسول الله سلم لا معارض له هذه الكثره الكاثرة يعني, يعني في الحديث لأنه جاء عن رسول الله وسلم وليس له معارض فلابد من العمل به لابد من العمل به لأنه لا معارض له يعني حتى يعرف يعني مقدم ومؤخر وناسخ ومنسوق وراجح ومرجوع لأن المحكم سلم من هذه الأمور ثم بعد ذلك مختلف الحديث وهو الذي يكون فيه المعارضة ولكن يمكن الجمع يعني بينهما يعني بين الحديثين المتعارضين هذا يقال له مختلف الحديث يقال له مختلف الحديث يعني يكون يعني الحديثان ثابتان والمعارضة حاصلة بينهما لكن الجمع ممكن فيجمع بينهما لأن هذه أول شيء يتخذ مع التعارض هو الجمع وهذا يسمى مختلف الحديث الذي هو امكان الجمع يسمى مختلف الحديث يصار إلى الجمع بينهما ومثال ذلك ما ذكر الحديث لا عدو ولا طيره مع فر المجدون فرارك من الأسد فإنهما متعارضان هذا يقول إنه لا عدوى وإذا يقول فر من المجذوم فمما قيل في توفيق بينهما أن قوله لا عدوى يعني لا عدوى مؤثرة بطبعها يعني معناها أنه إذا حصل يعني اتصال المريض بالصحيح أنه لا بد أن يحصل لا, لا عدوى لطيها ليس بلازم لقد يوجد هذا ولكن يتخلف بمسيئة الله أزوجه قد يوجد المريض بجنب الصحيح ولا يحصل الصحيح شيء بإذن الله لكنه قد يحصل يعني ف... ف... ف... فإذا العدوى لا تحصل بطبعها وإن تحصل الله عز وجل فان شاء أن يحصل المرض حصل وان شاء أن تحصل السلام حصل سلامة ولا وجدت المخالطه ولا وجدت وهذا يعني ولهذا يعني جاء ثرى من مجيون في راسل إن, إن, إن, ان لا يقدم الانسان على يعني على مخالطه في المريض للصحيح فقد يحصل له الضرر ويحصل الندم يعني على هذا الفعل فجاءت إلى الى ان الى أن الاسباب وأنه, وانه يبتعد عن, عن مخالطه المريض عن مخالطة المريض هذا يقاله مختلف الحديث حيث أمكن الجمع بينهما، وقد قل مؤلفات في هذا النوع الذي فيه اختلاف مع الجمع، اختلاف في في في حديث متعارضة مع التوفيق بينها وإمكان الجمع بينها. إيش بعده؟ وإذا حصل تعارض بين حديثين مقبولين، فمصير أهل هذا الفن عند ذلك ألف الجمع بين مدلوليهما إن أمكن. كما في مختلف الحديث وإن نعم. لم يمكن الجمع بحيث, بحيث بحيث عن التاريخ فإن عرف المتأخر يعني طبيقه أنه, أنه إذا أمكن الجمع يصار إليه ولا يصار إلى التاريخ ولا يصار إلى النسخ لأن في أعمال للدليلين لأنه إذا جمع بينهما فيه أعمال لهما جميعا فان لم يمكن الجمع بينهما ينظر في التاريخ المتقدم والمتاخر فيكون المتاخر ناسخا للمتقدم ناسخا للمتقدم والعمل يعني والعمل بالناس لانهما متعارضان متضادان يعني اما هذا وإما هذا ولا يمكن الجمع بينهما فصار في البحث بالتاريخ إذا عرف المتقدم والمتاخر فالمتاخر ناسخ للمتقدم المتاخر ناسخ للمتقدم يعني مثل من امثله ذلك الحديث الذي يعني جاء في السنن والذي فيه ان ان مس الذكر ينقض الوضوء فقد جاء في حيث طرق بن علي انه ما هو الا بضعة منك يعني ما ينقض الوضوء وجاء في حيث بشرى بن صفوان انه يعني من مس ذكره فليتوضا يعني جاء ما يدل على تقدم يعني حديث طلقة بن علي لأنه قال جئتهم وهم يؤسسون المسجد يعني هذا في أول الإسلام وفي أول الهجره المدينة وهم يؤسسون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فهذا يدل على تقدمه وحديث مسر بن صفوان يعني يكون متاخرا فيكون عمل به وأن من مسد ذكره لنسببنا بدون حائل فإن, فإن عليه أن يتوضا فصار ناسخا لحديث يعني لحديث طلقه قال وإن لم يعرف التاريخ وإن لم يعرف التاريخ بعث عن لا وكذلك, وكذلك عما يرجح, يرجح به احدهما على الاخر بوجه من وجوه الترجيح بوجه من وجوه الترجيح المتعلقه بالمد او الاسناد فإن وجد شيء من ذلك قدم الراجح على المرجوح يعني فيما يتعلق بالناس والنسوء. من ي... من أمثلته الحديث جاب... جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ناسة النار كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ناسة النار لأن جاء حديث فيها الوضوء من ناسة النار في الصحيح, الصحيح وجاء حديث في أنه لا يتوب من ناسة النار لكن جاء في حديث جابر ما يدل على الناس والمسوخ قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضون مما مست النار وكذلك الحديث الذي, الذي فيه ذكر الناس خو المسوخ وحديث رجاء بن في صحيح مسلم الذي فيه ثلاثة فيها الناس خو قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن سيرة القبور فزوروها فإنها ذكر من الآخرة فإذا هذا فيه ناس خو وكنت نهيتكم عن دخال رحمة ضاعي فوق ثلاثة ألا فادقروا فد وهذا في ناسخ ومنسوف وكنت نهاية عن الانتباه في أوعية فانتبذوا في كل بعاني ولا تسربوا مسكرة فإذا يعني هذا يعني يعني هذين الحديثين الذي هو حديث كنت نهاية عن زيادة قبور وزروه وما ذكر معه يعني فيه الناسخ والمنسوخ يعني عرف الناسخ وعرف المنسوخ فيأخذ بالناسخ ويترك المنسوخ وكذلك حديث جابر بالركاس كان أخر الامرين ترك الوضوء من نار النار يعني معناها ان الرسول جاء هذا وجاء هذا لكن الاخير هو ترك الوضوء من نار النار ترك الوضوء من نار لكن يستثنى من ذلك الوضوء لحم الإبل فان فانه, فإنه باق وقد جاء فيه يعني احاديث تدل على الوضوء مما النار من نار النار لحم الإبل وقد ذكر النووي رحمه الله انه قال إن إن إنه جاءت حديث في ترك في الوضوء من استنار وجاء في بالنسبة للابن وجاء يعني في حديثين عن عن رجلين من الصحابة يعني فيهما يعني إثبات يعني عن رجلين من الصحابة فيهما الوضوء لحم للابن قال وهذا القول ارجع أرجح من, من أرجح, ارجح القولين وإن كان الجمهور على خلافه لأن هذا جاء فيه دليل لأن هذا فيه دليل وهما حديثان عن الصحابيين يدللان على الوضوء من الإبل فيكون هذا خاصة يعني مما مسه النار فانه يحصل منه يحصل به الوضوء وكذلك أيضا جاء عن بعض الصحابه ذكر في في مثال ذكر مش فيه؟ أم أم هنا في الاجتناء ايه ذكرتم ذكرت مثالا فيه؟ الناس هو المنشوف نعم بعد ذلك الناس هو المنشوف نعم مش... وقص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها نعم نه. هذا ما هو عندنا؟ بعد ذلك فالنسخ من سوق الان نتكلم ايان هذا الحديث. في الحديث ايان هذا في النسخ ايضا كذلك لانه يعني تلك الحديث اللي راحت عن اقول من قول الرسول صلى الله عليه وسلم النسخ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم واما هنا معرفه في الناس نسخ من قول الصحابة معرفة في الناس فنسخ من قول الصحابة قال ايش قال الصحابة كنا في المتعه قال رخص لنا في المتعه فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها لهذا فيه النازخ المنسخ لان كانت متعة التي هي متعة النساء يعني فكذوث بعد ذلك نهوا عنها فاذا صار النهي هو الأخير وهو الذي يعني صار ناسخا للباحة وللرخصه نعم مش بعده, بعده. إذا تعارض حديثان مقبولان فمصير أهل هذا الفن أولا الجمع وإن لم يمكن بحث عن التاريخ نعم فإن عرف التاريخ فالناسق والمنسوخ، وإن لم يعرف فالجمع فإن لم يمكن إن لا الجمع ولا النسخ ولا الترجيح توقف لا عن عمله لا الترجيح قبل نفيس. وإن لم يعرف التاريخ بحيث عما يرجح به أحدهما على الآخر نعم بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمثن او الاسناد فان وجد شيء من ذلك قدم الراجح على المرجوح يعني يعني إذا لم يمكن للجمع ولا النسخ يصار إلى الترجيح والترجيح هو ان يقدم أحدهم, أحدهم علىه لان لا يمكن, لا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ فإذا لا من الترجيح فحدهما يكون يعني يعمل به والثاني لا يعمل به وثاني لا يعمل به, به ذكرنا أمثلة هنا لا من أمثلة ذلك الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج نيمونه وهو محرم وجاء أنه تزوجها وهو حلال وهما حديثان لا يمكن لا توفيق ولا, ولا نسخ لأنها قصة واحدة يعني قضية واحدة معينة تزوج الرسول نيمونه وهو محرم تزوجها وهو حلال فإذا لابد من الترجيح الترجيح يعني هو أن الرسول الراجح أنه تزوجها وهو حلال والدليل على, على ذلك على الترجيح أن ميمونة نفسها جاء عنها أنه ذو زوجها وهو حلال وهو وهو وهو وهي صاحبه القصة فهي أدرى من غيرها فيها وكذلك أبو رافع وهو السفير بينهما مولاه مولى رسول الله كان السفير هو الواسطة بينه وبينها وهو الذي يقول له حلال ويؤي ويدل لذلك أيضا حديث عثنان عثان لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح هذا يدل على ان المحرم لا لا لا يجوز له ان ينكح ولا ينكح لا لا يتزوج ولا يزوج لا يتزوج بنفسه نفسه ولا يزوج غيره بان يكون عاقدا بأن يكون عاقدا, عاقداً للزواج فاذا يعني هذا هذا للصرفيه الترجيح يعني من بالشيء الذي لا يمكن فيه الجمع ولا يمكن فيه النسخ وإنما هي قصة واحدة وقضية واحدة لا بد فيها من ترجيح هذا الطرفين فصار الترجيح بهذه الامور الثلاثة لكونه تزوجه حلال وعلى قوله وعلى كونه تزوجه محرم هذه الامور الثلاثة هي التي ذكرناها هي كون ميمونه نفسها هي ذكرت ذلك وفي صاحبه القصه والواسطة بينهما أبو رافع وله تعلق بقصة وكذلك موافقة حديث عثمان لا يمتح المحرم ولا ينكح فإن هذه أمور رجحت جانب كون تزوجها وهو حلال على كون تزوجها وهو محرم نعم. فإن لم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح توقف عن العمل في الحديثين نعم إذا لم يمكن لا هذا ولا هذا يتوقف حتى, حتى يتبين يعني ما يقال هذا راجح هذا مرجوع لأنه ما ما, ما وجد ترجيح فإذا يتوقف عن العمل بهما حتى يأتي الدليل الذي يدل على ذلك هذا إذا كان المتعارضان قويين فإن كانت المعارضة من الضعيف للقوي فلا عبرة بها لأن القوية لا تؤثر في معارضة الضعيف نعم يعني إذا كان الترجيح والجمع وكذا إنما هو إذا كان يعني في حديث صحيح وأما إذا كان يعني المعارضة في حديث ضعيف فوجود هذه المعارضة مثل عدمها لا لا عبرة بها وإنما التعويل على ما صح ولا يلتفت إلى ما لم يصح النسخ وطرق المعرفة الناسخ والمنسوخ السؤال الحادي والعشرون عرف النسخ لغة واصطلاحا واذكر شيئا من الطرق التي يعرف بها الناس هو المنسوخ وهل ينسخ بالإجماع أو لا وميز المعمول به من غير المعمول به من الأخبار المقبولة الجواب النسخ في اللغة يطلق على الإزالة وعلى ما يشبه النقل وفي الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص مثل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ومنها أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ في قول الصحابي رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها ومنها أن ينقل الصحابي تاريخ سماعه فيقول سمعت عام الفتح ويكون المنسوخ معلوما تقدمه على ذلك والإجماع ليس بناسخ بل هو دال على النص مما تقدم نستطيع أن نميز بين المعمول به وغير المعمول به من الأخبار المقبولة وذلك فيما يلي المعمول به من الأخبار المقبولة هو ألف المحكم ب مختلف الحديث جيم المتأخر فيما عرف فيه التاريخ دال الراجح فيما حصل فيه الترجيح وغير المعمول به هو ألف المتقدم فيما عرف فيه التاريخ. ب المرجوح فيما حصل فيه الترجيح جيم المتوقف فيه ثم ما يتعلق بالنسخ النسخ لغة يعني الازاله النقل. الازاله ما, هو ما يشبه النقل الازاله يعني ازاله الشيء يعني شيء أزال شيئا يعني قام مقامه حل محله او ما يشبه النقل وهذا هنا تعلق بنسخ الكتاب لأن نسخ الكتاب ينقل شيئا يشبه يعني هذا الذي في الكتاب لأن نسخ الكتاب وهو نقله يعني وأخذ نسخة أخرى منه عن طريق الكتابة يقالها يقال لها نقل لما يشبه يعني ما يشبه الكتاب نقل لما يشبه الكتاب هذه يتعلق ب يعني ب فيما يتعلق بنسخ الكتاب وكل وكونسان ينسخه فانه ينقل شيئا يشبه ذلك المنقول وفي الاصطلاح رفع رفع حكم شرعي بحكم شرعي اخر متاخر عنه يعني في رفع حكم شرعي الذي هو المنسوخ بحكم شرعي اخر متاخر عنه الذي هو الناسخ هذا تعريف الناسخ تعريف النسخ لغه واصطلاحا بعد يعرف النسخ بأمور نعم ويرف النسخ بأمور التنصيص على النسخ والمسوخ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك في حديث نكتب نهايتكم وما معه وكذلك حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار أو بنقل الراوي الناسخ والمنسوخ كقول الصحابي رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها نعم أو أن يذكر الصحابي تاريخ سماعه فيقول سمعت عام الفتح ويكون المنسوخ معلوما تقدمه على ذلك مثل الذي ذكرت المثال الذي طلق بن علي وبسر بن صفوان طلق بن علي متقدم قال جئتوهم يا سوسين مسجد جئتوهم يا سوسين مسجد ويذكر الحديث نعم والإجماع ليس بناسخ بل هو دال على النسخ الاجماع لا ينسخ وإنما يدل على النسخ نعم نستطيع أن نميز بين المعمول به وغير المعمول به من الأخبار المقبولة فنقول المعمول به من الأخبار المقبولة هو أولا المحكم ثانيا المختلف الحديث ثالثا المتاخر المحكم لأنه دام عرض له والمختلف الحديث لأنه جمع بينهما فأعمل الدليلان لم يترك احدهما بل أعمله حمل هذا على شيء وهذا على شيء فإذا هذا مقبول المحكم لأنه لا معارض له وهذا مختلف الحديث ولكنه أمكن الجمع بينهما فأعمل الدليلان كل منهما عمل به نعم جيم المتأخر فيما عرف فيه التاريخ نعم المتأخر له الناس هذا هو المعمول به نعم دال الراجع فيما حصل فيه الترجيح نعم الراجع فيما حصل في الترجيح مثل ترجيح زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونه هو حلال على كونه في زوجها وهو محرم. نعم. وغير المعمول به هو ألف المتقدم فيما عرف في التاريخ. هذه عكس. عكس الأشياء اللي راحت. نعم. ب المرجوح فيما هو فيه التر فيما حصل فيه الترجيح جيم المتوقف فيه. نعم. بعد ذلك المردود. أسباب رد الحديث والمعلقة السؤال الثاني والعشرون لرد الخبر سببان عامان فاذكرهما مبينا معناهما وما هو المعلقة ولما عد من أقسام المردود واذكر شيئا من صور التعليق وإذا قال مصنف من المحدثين كل من أحرفه فهو ثقة فهل تكون روايته مقبولة أو لا الجواب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 فقد فقد اختلف فقد في قبول ذلك وعدمه والجمهور على عدم القبول الا ان جاء مسمى من وجه اخر لان ذلك المحذوف قد يكون ثقه عنده وجروحا عند غيره ونقل ابن حجر عن ابن الصلاح انه قال ان وقع الحذف في كتاب نلزمه صحته كصحيح البخاري فما اتي فيه بالجزم دل على انه ثبت اسناده عنده وما اتى فيه بغير الجزم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 وهنا يتعلق بدء البحث ما يتعلق بالرد وما يرد من الحاديث وذكر العلماء أن للرد يعني سببين عامين هما السقوط من, من الاسناد أو الطعن في الراوي إما سقوط من الإسناد بأن يكون فيه انقطاع سواء كان في اعلاه أو في وسطه أو في آخره ويعني على اختلافا على على يعني وجوه متعددة في تسمية منها ما يكون معلق منها ما يكون معضل منها ما يكون مرسل منها ما يكون منقطع يعني في يعني يعني انواع السقوط